وَ فَهَدَ وَجَدكَ إِلَ فَأَونَا فَأََّ التيمَ فَل تَقُهَض وَأََّ السَّ إِلَ فَل تَهَب وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَّكَ فَحَّث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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال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 فإذا فرضت فصب وإلى ربك فارغب الله اكبر الله